ثلاثة استمع إلى النص الآتي وأعده ثم تحدث عنه مع أصدقائك. مرحبا أصدقاء الأعزاء برنامج الأطفال في التلفاز عن الأعياد. مرحبا أصدقاء الأعزاء اليوم سنتعلم الأعياد في تركيا. أنا أحب الأعياد كثيرا لأنها أيام السعادة والفرح. وأنا أظن لا يوجد أحلى من يوم العيد ما رأيكم لنتعلم أعيادنا الآن؟ إذن هيا بنا لنتعلم أعيادنا تنقسم إلى قسمين أحدهما أعياد وطنية والآخر أعياد دينية إن الأعياد الوطنية هي الثالث والعشرون من نيسان أبريل عيد السيادة الوطنية وعيد الطفل التاسع عشر من أيار مايو ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة الثلاثون من آب أغسطس عيد النصر التاسع والعشرون من تشرين الأول أكتوبر عيد الجمهورية والأعياد الدينية هي عيد الفطر، عيد الأطحى، نعم يا أصدقائي سنحتفل بعيد الأطحى في الأيام القادمة، أتمنى لكم عيدا سعيدا كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء في برنامجنا القادم.